لقد كان لكم في رسول الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة هذه السلسلة من الحلقات التي نتبع فيها الهدي النبوي العظيم لكي نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعله وفي قوله مع أهل بيته ومع صحابته ومع الناس أجمعين في هذه الحلقة أيها الأحبة سنتحدث عن هديه في معالجته للأخطاء وكمن نحن بحاجة لهذا الهدي لما نراه ونرتكبه نحن من الأخطاء نسأل الله أن يغفر لنا ولكم رحبوا معي في البداية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم أهلا بكم شيخ عمر. الله يحييك يعني. الله النبي عليه الصلاة والسلام عالج يعني الحياة كلها. الله أسلم. وأنا رأينا دروبنا كلها، ومما يهمنا في هذه الحلقة بشكل أكبر أن نتحدث عن علاجه عليه الصلاة والسلام للأخطاء. كيف كان عليه الصلاة والسلام يعالج الأخطاء ويحولها إلى أمور صحيحة ثابتة؟ الحمد لله، وصلى وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وألهم بعد. وسلم. الخطأ شيء جبلت عليه النفوس، وأعظم خطأ وقع في الأرض هو الشرك بالله عز وجل، وما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لمعالجة هذا الخطأ. وما يعني دون هذا الخطأ من ال الأمور كلها ومتعلق بالجوانب الأخلاقي أو الخلقي وغير ذلك كلها جاءت الرسل عليه الصل عليهم الصلاة والسلام لتقويمها لتكون على الجادة سيد هؤلاء وإمامهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي كان يعال يعني يعالج ويعامل أناسا مختلفين وهذا الاختلاف أيضا أحد أسباب الخطأ، لا في العلم ولا في الوعي ولا في السن ولا غير ذلك. وهذا التفاوت والاختلاف من طبيعته أن يثمر أو ينتج أخطاء. الخطأ مركوز في الفطر، وكما سبق في حلقات ماضية. الإسلام جاء ل لي لا يصادم الفطر بل ليكون معها ويهدبها. يكون مع مولود لولود على الفطرة. هذا الغريزة جاء الإسلام ليعالجها ويهذبها وليقومها على الجادة وكانت سيرته عليه الصلاه والسلام العملية هي من أعظم الموارد التي يريدها أتباعه من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة ليستفيدوا منها في علاج الأخطاء التي تكون معهم في حياتهم الخطأ لا يقتصر على الخطأ في الدين بل يختصر أحيان خطأ ال أقصد الخطأ اللي هو وقوع فيه محرم يجب الحد مثلا لا قد هذا خطأ بلا شك وله حدوده وله احكامه لكن أحيانا فيما بين الناس بعضهم بعض قد تصدر أخطاء سلوكية قد تصدر أخطاء أحيانا هي باجتهاد صاحبها منطلق منطلقة من منطلق شرعي لكن الشرع يقول إن هذا التصرف خطأ نيتك فبينك وبين الله عز وجل فالشرع هذه من المعالم العظيمة في معالجة الأخطاء الشرعية أن الشرع ينظر إلى الخطأ باعتبار ظهوره أما النوايا والمقاصد فهذه بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى إذا كان الخطأ يعني متعلق بين العبد أو دعنا نقول بين العباد أما بين الإنسان وبين الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى رحمته و لكن الخطأ حينما ينتقل من مخلوق إلى مخلوق هنا تأتي السنة لنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الهدي سيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالنماذج المشرقة وكل سيرته مشرقة سبقا نشرنا على عجل إلى قصة الأعرابي الذي جاء أينا. إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> <تصفيق> فبال فيه دعني أن أياك يا أبا أسامة والمشاهدين ننتقل إلى المسجد النبوي الآن جميل ولنتخيل أننا نصلي خلفه صلوات الله عليه وسلم عليه ثم يأتي رجل غريب لا نعرفه فيذهب إلى ناحية المسجد ويتبول ماذا سأفعل أنا وانت يا أبو سامة؟ إذا كنا طيبين بالمرة بنطلع من المسجد يعني بدون ما نتكلم. تمام. إيه. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد استفزهم هذا المشهد وحق لهم بول يعني النتيجة تنجيس لأي شيء ليس لمسجد عادي بل لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبادر مباشرة لأن الموقف لا يحتمل التأخير وهذه من الـ الـ المعالم المهمة في معالجة الخطأ من الأخطاء ما لا يسوغ الانتظار فيه ومن الأخطاء ما يمكن تأجيل تصحيحه هنا الموقف لا يحتمل أن يتدخل الصحابة ثم قد تحصل قضية اشتباك أو عراك بالأيدي لأن الموقف مهيأ أو مرشح لأن يكون كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فانتهى من بوله قال العلماء وكان هذا غاية الحكمة، لأنه لو قطع عليه بوله لحصلت مفاسد أكثر من بوله، فقطع البول على الذي اندفعت مثانته لاخراج لإخراج البول طبيا ضار، نعم. لو قطع بوله لزادت مساحة النجاسة، بدلا من أن تكون في بقعة واحدة تنتقل إلى أكثر من بقعة، بدلا من أن تكون النجاسة على الأرض ستكون على الأرض وعلى الثياب، كم هذه المفسدة الآن؟ ثلاث هذا الذي ظهر لنا الآن نعم. هذا فضلا عن ما يحدث في نفس هذا الرجل الذي يظهر من واقع الحديث أنه حديث عهد بإسلام ولا يعرف تزري. قيمة المسجد و قيمة إمام المسجد ولا يعرف الحكم يعني يكفي أنه يتبول في المسجد يعني هذه نحن الآن عندنا من المسلمات أن الإنسان لا يبول في مكان عام فضلا عن مسجد صحيح لكن حداثة العهد بالدين حملت على ذلك طبيعة الأعرابي فقال لا تزرمون يأتي هذا الموقف. طبعاً لا لا تقطع عليه, عليه بولا. لا تقطع عليه بولا. نعم. هذا الموقف يأخذ بلب هذا الرجل ويسره. رسول الله يقول لا تزعموه. دعويا تبول الناس نعم. فلا يحمله إلا عليه رفع عليه اللهم ارحمني و محمدا. ولا, ولا ترحمنا ترحم معنا. أحداً أبدا. الحديث أصله في الصحيح وهذا زيادة في المسند. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا رحمة الله واسعة. وكانه يقول الصحابة ما حملهم على ذلك إلا معالجه لهذا الخطا لكن هل المعالجه كانت التي ارادها الصحابه هي الصواب الجواب لا اذا نستفيد من هذا الموقف المبادره بعلاج الخطا لكن باقل قدر ممكن من الخسائر وتكسب وتكسب ايه تكسب هذا الرجل تكسب قلبه وايضا باقل قدر ممكن من الخسائر احيانا الخطا قد تقع بداياته لا يمكن دفعه تماما لكن كما في قاعده المصالح والمفاسد أي تقليل أي عندنا مفسدتان <تصفيق> احداهما عظمه والاخرى صغرى فمن الحكمة ومن العقل الذهاب إلى الصغراء <تصفيق> هذا نموذج معالجة الخطأ من الأخطاء التي يعني وقف أو رأىها النبي صلى الله عليه وسلم قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه هذا الرجل جاء إلى المسجد وكان الكلام في الصلاة مباحا أول الإسلام كما ثبت في الصحيحين من عزيزي بن أرقام لكن هذا الرجل خفي عليه هذا الحكم المنسوخ فصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله في الصلاة لأنه في الأول يجوز أن تفعل هذا هنا. قبل نسخ الحكم فرمقني الناس بأبصارهم كأنهم التفتوا إليه هكذا فقال ويحكم ما لكم تنظرون <تصفيق> إليه يعني الآن <تصفيق> ما سويت شيء خطأ يعني ما سويت ليش, ليش ليش تنظرون لليه هكذا فضرب القوم على أفخاذهم قال فعرفت أنهم يسكتونني أسكت خلاص فما عرف طبعا الحكم تنتهي الصلاة ويستدعيه رسولك <س stereotype> صلى الله عليه وسلم ويقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس شوف مع ان الرجل قال يرحمك الله لكنه قال ما لكم تنظرون إليه تكلم وهو بفطرته وايضا استصحاب الحكم السابق لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو ذكر الله وقراءه القران قال معاويه انظر الى هذا ال, ال, ال, ال يعني هذه الرساله التي ارسلها معاويه لتعبر عن الاثر العظيم الذي وقع في نفسه من هذا الخلق العظيم في التعامل قال والله ما كهرني ولا نهرني وما رأيته معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم نحن الآن أبا أسامة يعني وهذه حقيقة أقول لك يوميا تكاتمر علينا ربما يدخل معنا في المسجد مسلم حديث نحن لا ندري أنه مسلم حديث يصدر منه من جواله نغمة مزعجة في الصلاة ماذا نصنع نحن في هذا الصلاة نرمقوا جميعا بابصاره هكذا جميل. صح وربما يقوم احد خف الله لماذا تصنع كذا ما ماذا يعني قد يرتد هذا الرجل وانا لا ابرر او لا أسوّغ هذا الفعل لكن الذي ادعو اليه ان نكون على مستوى من المعالجه الممتازه لمثل هذه المواقف لأن قد نبته خصوصا اذا كان هذا المكان مليء بالعماله صحيح فقد يكون هذا مسلم حديث تصور مسلم حديث يقول هذه اخلاق الاسلام بلاش إسلام انتهينا وماذا فعلت انا هو اصلا عاش طول حياتي على الموسيقى ما ما هي بمشكله عنده طيب نخسر هذا الرجل او نكسبه لا ينبغي ان نتعامل وهذا امر قدمت لي له وخصوصا ايضا ووظيف هذه النقطه قلت لبعضهم ما رايك ان تغير هذه النغمه الموسيقيه مزعجه قال دوك يلا خذ <تصفيق> هذا الجواز غير كل النغمات الموسيقيه ما في مجال للتغيير اذا هذا اسلوب ينبغي ان ننتبه له لاننا نحتاج لمثل هذا فلانهحدهم ايضا مره كان يريد الخير وتوقع توقع الناس أنه يعني فقط مزعج فلما بعد الصلاة قالوا له لماذا لا تسكت الجوال قال في مذهبي لا يجوز أن نتحرك في الصلاة أهام <تصفيق> أبدأ عذرا شرعيا <تصفيق> أي خاشي أن يترتع على ثلاث حركات هذه <تصفيق> <تصفيق> بطلان للصلاة إذن عنده عذر يعني من هذه الجهة فهو يحمد على هذا وإن كان الفعل خطم إذن نحن نحتاج إلى روية نحتاج إلى آنات نحتاج إلى حكمة في التعامل وحقيقةً يعني هذا موقف يتكرر كثيرا يعني أنا ضربت مثال على قضية نغمة موسيقية في المسجد هي حقيقة مظهر مؤلم ومؤذي لكن ينبغي إذا وقع أن التعامل بحكمة ليست النغمة الموسيقية أشد من البول في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد نبقى إذا أذن الشيخ عمر يحصل أيضاً من بعض لنقول الكادحين أو العمال الذين يدخلون إلى المسجد أحياناً م -م. تكون ملابسهم من خلال عملهم في فترة النهار كاملا قد تسخت وبدأ منها شيء من الراحة وكذا فيظهر بعض المصلين للأسف الشديد ما لا يليق بالمسلم الصحيح حقيقة <تصفيق> نعم ربما يعني حق له يعني نصحه أو توجيهه لكن بعضهم يعني يذهب مباشرة إلى نهره بل حتى يقول قاسيا صلى في مكان آخر أو من هذا القبيل بسبب ولا شك أن هذا مثل ما تفضلتم أمر لا يليق بالمسلم نذهب إلى أو نعود إلى قصة أو أو مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه وسلم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع مع مع أسامة حب نعم رضي الله عنه الله أكبر صحيح القصة مشهورة يعني لما بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا إلى الحروقات من جهينة كان من ضمن الجيش أسامة ففي أثناء المعركة وتعرف أنت مسألة إيش سيوف تلمع مينا. ورقاب تقطع ما هو مسألة يعني وجب على طعام ولا لا م. كان الجو مشحونا فيأتي أسامة إلى رجل ليقتله الآن الأمثال حاسم ما يوجد فأعلن الرجل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله و أنه رسول الله فقتله أسامة لما وقع في قلب أسامة أنه, أنه إنما قالها خوفا من السلاح تنتهي المعركة و البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل ويذكر يذكر له هذا الموقف الذي حصل من أسامة في استدعيه لا مجاملة في الدين نعم أنت حبي وابن حبي لكن شرع الله عز وجل فوق هذه المعاني فقال ما حملك على ذلك انظر حتى الاستفهام وهذا منهج نبوي قد يخطئ لكن تعال ما حملك على هذا في قصة حاطب التي سبق ذكرها في حلقة ماضية ما حملك على هذا يا حاطب لا, لا نجبه ولا نجابه الشخص المخطئ مباشرة لماذا فعلت كذا وكذا اقول أقول ما حملك على هذا هذا يمتص شيئا من الاحتقان الموجود لأن تصور أنت يا أبا أسامة الرسول عليه و وبعد معركة وأسامة بلغه أن الخبر وصل النبس صلى الله عليه وسلم ويستدعيه هناك رهبة و صلى الله عليه وسلم كان مهيبا عيسة السلام مع قربه و لينه نحن عن هذا قال يا رسول الله إنما دخل الآن اسامه في النيات وهنا يتوقف حكم البشر يتوقف حكم البشر و إنما قالها خوف من السلاح قال افلا شققت عن قلبه لتنظر أقالها خوف من السلاح لا كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يا الله يعني أنا و اقراه أقرأه والله أشعر بغش عريرة <تصفيق> فكيف وهو يسمعه أسامة من رسول الله عليه وسلم والسلام ومن الرجل الذي ملأه حبا وعطفا وحنانا بعد أن قاله الناس قال يا رسول الله إنما قال خوف من السلاح قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله جئت يوم القيامة شاف ان الموضوع ما فيه مجال لـ لـ لقضية قبول عذر النية وأن قصده كذا والقراء كانت تدل على كذا فقال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله حتى قال أسامة كما في الصحيح حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذن من شدة العتاب إذن أسامة كون قريب مني وحبيب لي لا يعني أن أتركه وأجامله في تصحي الخطا هنا أحيانا يخطئ بعض المربين بعض الناس يكون عنده حتى في البيت قد يكون بعض الأبناء أثيرا عند والديه فيتركون يتغاضون عن أخطائه لأن له تاريخا مشرقاً جميلا جدا في البر والتعامل بينما ابن آخر عنده تقصير أو شيء من هذا القبيل فيقرعون ذاك ويغضون عن هذا لا الخطأ خطأ أخرج منك شيخ عمر في في في حديثك الآن وفي حديثك في في حلقات سابقة أنه ينبغي أن نأصل عندنا في دواخلنا السؤال التالي ما حملك على هذا نعم هذا سؤال عظيم ينبغي أن يبرز عند معالجة أي خطأ أي نعم تعال وأجلس وأستمع إليك ان وجدت عندك ما او يعني انزلت بك العقوبه اه أي نعم أي نعم وعالج الخطا يعني قد تكون عقوبه حسية قد تكون عقوبه معنويه ما حملك على هذا هذا سؤال ينبغي ان ادا مثل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء بعدا بعث على الصدقات من اين لك هذا مم. الصدقات ذهبنا بك أو بعثناك لتأتي بصدقات الناس وزكواتهم فما بالك فرزت هذا المال وقلت هذا لي من اين مم. لك هذا ده اللي نختم بقصة لا لا أضبطها جيدا قصة خالد بن وليد مع مع بني جذيمة نعم مع بني, بني جذيمة هؤلاء قوم بعثهم بعث إليهم خادم وليد لدعوتهم إلى الإسلام كانت العرب أو في كلمة فلما دعهم الإسلام قالوا صبأنا صبأنا الصبأ في اللغة وهذه الكلمة تدل على الانتقال من دين إلى دين سواء حق أو باطل فأرادوا أن يعبروا عن إسلامهم بهذه الكلمة. فخالد ما فقهها اي لكنه قتلهم فما يعني ما فهم هذا المقصود منهم قتلهم وهم كانوا يريدون أسلمنا أسلمنا كما في البخاري شوف لاحظ خالد ذهب في مهمه والذي بعثه عليه الصلاه والسلام هو لم يشهد بنفسه ومع ذلك رجع ولم يجامل احدا قال اللهم اني ابرئ إليك مما صنع خالد صنيع خالد مع حسن قصده لكنني أبرأ منه أن يقتل أُناسا قد أسلم، وووولِعَجلي وجود هذه الشبهة، ولأنه كان قائدا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، وداهم لاحظ، وداهم كنوع من تصحيح الخطأ الذي حصل، إذا قرب الإنسان حسن قصده لا يمنع لا يمنع من, من من من تصحيح الخطأ والتنبيه عليه. ثانيا النيات النيات في التعامل مع الخلق تقف عند حدود معينة. <تصفيق> خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الدين. جاءك رجل قال أنا مسلم واشرناه عند رسول الله. ما يجوز أصلاً أن تكفره بقصد تقول أنت أصلاً ما تقولها إلا لأنك في مجتمع متدين وتخشى أن تفعل ما علينا منك. تعامل معه يا رجل كما تعاملنا صلنا مع المنافقين. هذا كمثال يعني. جميل. كمثال. إذا الأخطاء تقف في حدودها عند التصرفات الظاهرة. جميل. ولذلك عمر دلوقتي كان يقول من أبدا لنا سوءته عقمنا عليه الحد ومن استتر بستر الله أنت ما. ما لنا في الحيلة، لكن الذي يظهر لنا نعالج الخطأ. استفدت أشياء كثيرة من من حديثك. من من أهمها أولاً أن الأخطاء تقع لا محاله الأمر الآخر أنه مهما كان حبي ل ل ل شخص أو الإنسان لا أخفي هذا الخطأ ودسوه. وعالجوه بالطريقة المناسبة. والأمر الآخر هو من حملك. ما, ما, حملك ما حملك على هذا. هذا وأيضاً زبدة الرابعة وهي أن من الأخطاء. ما يحتمل التأخير في العلاج ومنها ما لا يحتمل التأخير كل بحسن جميل <تصفيق> أما حلقتنا هذه فلا تحتمل أي زيادة في الوقت خلاص. حقيقة لأن وقتها ودقائقها انتهت بالكامل ولكن لنا بإذن الله تعالى مع مصابيح السنة ومع الهدي النبوي بإذن الله تعالى حلقات أخرى ولقاءات أخرى وحديث آخر مستمر بإذن الله تعالى مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية شريعة الدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حتى نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه